فالكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينغروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها, كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأشياء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحف الحصيد والنخل باسقات, باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلبة, بلبة ميتا كذلك الخروج كذبت قبله القوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل من كذب الرسل فحق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 عنيد القي في جهنم ما كل كفار عنيد من نال الخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله اخر فالقيام في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اضغيت ولكن كان في ضلال بعيد قال لا يم دا وقدقدليك بالع ما ب بلطول لدي وماننا بغَّ ب للع يومَنَ قول لجهه م لهت لا ووتقول هل بمزيد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 لدي مزيد وكم أهلك لا قبلهُقررنهُ شجتُ من م ش فَنَفب في البلااد هل منِ محيف.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 فسبح هو اذبر السجود واستمع يوم ينادي المنادبين مكان قريب. يوم, يوم يسمعون, يسمعون الصيحة بالحق ذلك, ذلك يوم, يوم الخروج موجه. إنا دي نحن نحيي ونميت دي وإلينا البصير يوم تشقق الأرض, الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما آت عليهم بجبار